الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبلهم وحسن مآب كذلك كذالك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إلي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 ان الله لا يخلف الميعاد ولقد تهدي برسل من قبل كفامليت للذين كفروا فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نكدنا كتب واجعلوا لله شركا اقول ان تنبئونه بما لا يعلم في الارض ان بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الا فما له منها له عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من